فيه مفتي او لا والمفتي يسقط فرض الكفاية على مسافه تقدي ايه او في مكان عامل ازاي او الكلام ده فوقلنا ان لو كفوا حاجة الناس من الفتوى يبقى كده سقط فرض الكفاية لو الناس تحتاج الى الفتوى وما فيش حد يفتي ايها يبقى لسه فرض الكفاية قائم ويحتاج من يسده وتأثم الامه بذلك ان كان فيها مستطيعين المرة دي بيتكلم بقى عن ايه التعليم مش العلم مش الطلب تعليم بتعليم الطالبين وإفتاء المستفيدين فرض كفاية فإن لم يكن هنا هناك من يصبح إلا واحد تعين عليه وإذا ما فيهوش خلاف بقى مفيش غير واحد بس يعرف يعلم الناس أو هو مفيش غير مفتي واحد في المكان ده ما ما لهش إنه يمتنع ما ينفعش ما ينفعش يمتنع عن الفتوى ده يبقى متعين عليه وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم، فامتنع فهل يأثم كالسرائي؟ لو كان فيه كذا واحد يصلح للتعليم أو يصلح للفتوى والطلب من واحد منهم بينه وامتنع هل يأثم؟ لو ما فيش غيره يأثم قطعاً، طيب لو فيه غيره ذكروا وجهين في, وجهين في الفتوى والظاهر جريانهما في المعلم، يعني في الفتوى أو في المفتي قال إن في وجهين يأثم ووجه ثاني لا يأثم يعني في عشر مفتين وواحد كيف واحد بعينه أو قالوا انت متوظف مفتي وقال لا بعض العلماء قال يأثم وبعضهم قال لا يأثم وكذلك المعلم برضه وهما كان وجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم لا يأثم لوجود غيره فهم مفهوم <تصفيق> اللي هم قالوا في المفتي. قالوا ذكروا وجهين في المفتي. والظاهر جرايانهما أي الوجهين دول يعني في المعلم. إن هما يأثم ولا لا يأثم. دول القولين. هو يعني. هو الوجهين المفتي أو ما كنتش تعالف طبعا دي ما كنت. لا هو بيقول اللي يصلح. في واحد بس يصلح لو ترك الفتوى أو التعليم يأثم. لو في أكتر من واحد يصلح وطلب من واحد بعينه وامتنع. هل يأثم؟ لما ناوي رجح في الاخر اصح ان هو لا يقفم الا يعني هو قاسه على امتناع احد الشهود. طبعا ان الشيخ العثانين علق التعليق انا شايفه يعني ايه? مش مش مع الكلام اوي يعني. انا هو بيقول ان امتناع واحد من الشهود يقفم لو ما كانش فيه غيره. ما هو ده مش كلام الامام النووي؟ يعني مثلا لو في شاهدين في صدقة. لو واحد منهم امتنع شاهد التاني ما تكفيش. يبقى امتناع الواحد دوت كانه اسقط الواجب يبقى كانه احنا بنقول دلوقتي ايه في واحد من المفتين بس لو امتنع يبقى لو هم شهود بس اي واحد منهم يمتنع يقسم طيب لو ثلاثة 2 كافيين لو <تصفيق> طبعا اي واحد اللي يمتنع هو يقسم طه لو ثلاثة في سرقه 2 منهم بس كافيين <تصفيق> فيبقى الثالث لو لو طلب من واحد تشهد. هل يقسم لو امتنع ما يأثمش لأين في اتنين تانيين. اظن ده كلام النووي. اللي هو بيقول وهما كالوجهين في امتناع احد الشهود. واحد من الشهود اللي هو يكفي غيرهم يعني. وقع مثلا حصلت هنا واحنا كلنا موجودين. لو تسأل واحد فينا امتنع عن الشهادة. انا مش هشهد ولا حاجة. ما يأثم الشهادة يا اربح. ماشي؟ الشيخ العثمين اظنه رد على الكلام على اساس ان احد الشهود دوله واحد من الاتنين يعني. وقال لا يبقى يأثم يبقى كلامنا غلط او طبعا يبقى كلامهم هما صح لو احنا بنتكلم على مجموعه من الشهود اكتر من اثنين يبقى امتنع اي حد ما يقسمش عليه لو هما اثنين بس اي واحد ينده يمتنع فيهم يقسم زيهم بقى مين كل المساله دي عشان نقيس عليهم اللي هيفتي او هيعلم لو واحد الموجود ممتنع يقسم لو اكتر من واحد يصلحه وواحد انتنع الراجح لا يغفى وإن كان في خلاف. ماشي؟ ما عرفش المسألة يعني؟ هو يدس لو ما ما هو يعني لو ما عرفش المسألة ده مش مسموش ممتنع. يعني لو قال لا أعلم ده مسموش ممتنع. ده قال اللي عفى خلاص. مرحب الإمام مالك كام فتوى سستو ثلاثين بقى من الأربعين. جاوب على الثلاثة بقى قال لا أعلم. خلاص هو قال اللي عرف؟ طيب طب الحالة لو في واحد صلى بالناس وكده نعم مفيش في الناس الواحد بس اللي صلى بيهم اه أو كده يعني ومتكاسل مثلا هو صوره منكر وان واحد بس اللي بيعرف يصلي يعني حاله تافهه جدا يعني واحد هرتوي اللي أقرأهم أقرأهم أقرأهم هو لو غايب هيبقى في اقرا غير اقراهم اللي بقين يعني احنا ما واحد بس اللي صلاته صحيحه يعني مش معقوله اجلس اقرا اصوات مش مهم انا ترى ما يستحق صح الصلاه عاوز ابطل اصلي بيها ما اصليش بالناس عارف <تصفيق> ازاي هو بس في الخمسه وما عارفه ان هو مين لا لا لا هو بيقول في مسجد راتب يعني واحد بيصلي بيه كل مرة عشان هو اللي بيعرف يقرأ <تصفيق> مش مشكلة يعني لو كان اللي هيصلي ده بيقرأ بيقرا في التجويد ولكن مش بيقتل الصلاه هو ما صلىش فيهم مش هيحصل حاجة يعني يسيب كل مصالحه عشان يتربط في الجامع اللي هو بيصلي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا هو لو موجود ولو عليه واحد اقل منه في القراءة بالظبط هو الاحسن نعم لا هو بيقول لو مش موجود تكسر بتكسل ان هو يصلي بيهم ولا هو موجود ولا مش موجود هو موجود بس هيصلي يعني هو بيجمع ليهم بس بس لازم يتفطر لا هو بيقول مش م... موجود لو موجود في الجماعه دي بقى قصة تانية لو الناس ما تكرهش امامته لازم يتقبل هو يعني هو عارف ان الثاني دوت ما بيعرفش يصلي او اقترابه اقل او هو احفظ منه والناس عارفه كده هو ما يكرهوش امامته وما يسيبوش قد لكن لو وكره امامته او الناس مش عارفاه يعني عارف مكان غريب والراجل ده هو اللي هم عارفينه وبيصده بيه فهو الناس مش عارفاه ما يتقدمش بقى في الاحوال دي دي موانع يعني, يعني هو عليه هو بقى يعني تكسر في ايه؟ يعني تكسر في ايه؟ يعني تكسر بعد الوقت نيزل بعض الاخوة مع ونزل المتغفر ده ليب عليك؟ لا مش عايق ما ظنش يعني ما علوش اسم انشاء بقى صلى الله ما بقيتش اللطلة عشان نقوله علي اسم يعني فبقى فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعيّن عليه، ده منها شيء، طيب ويستحب للمعلم أن يرفق أو أن يرفق بالطالب ويحسن إليه إنواء أمكانه، خلاص، هنبطّع <تصفيق> لما أنت أنا هقول لكم كان فيه، فإن يعجبكم على الآياب فقد روى الترمذي بإسماله عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض ويتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا, فاستوصوا بهم خيره فيستحب للمعلم أن يوفقوا الطلبة طبعا وبعد بعد كده يقول أدوي المعلم بالتفصيل بس هو ألا هنا بمناسبة الحال يعني. شروع ثمين بجول ايه? الكلام في سكة وهو يقول حاجة تانية. معا. يعني هذا لا شك لا شك انه ينبغي للمعلم ان يرفق بالطلبة بقدر ما يستطيع. ولكن من الرفق احيانا لما يعجبنا ما يعجبنا. ولكن من الرفق احيانا يوجهه الى ما ينفعه وان غرض عليه في ذلك. فمحدش حدش يزعل لما حد يغلظ عليه. لسه بقى بحالة خاصة. لأنها أحيانًا بعض الطلبة يحصل منهم ما ينبغي أن يعدل. فسعيته بقى ما ينفعش الرفق. طالما هيعدله. فيتكلم عليه المعلم لمصلحة الجميع. يعني ممكن يكون به يعني على حاجة صغيرة بس يعني كبر الموضوع قوي. هو بيكلمكش انت قوي يعني. هو بيكلم الكل. كان بقى كل ما احد من اهلنا يخش الجيش يروحوا له عشان يجيب لهم واسطه قوي ويبطل يقول له يعني هينزلك اجازه مره ولا يعني يومين وبعد كده هترجع تاني عادي اديله بقى شويه نصايح اول حاجه لما يشتمك في الطابور مثلا ولا حاجه اعتبره بيشتم الافرول لان ببساطه انت لو, لو انت مش لابس الافرول هيشتمك ما معرفكش? هو بيشتمين دلوقتي? عسكري في الجيش. ما انا هو بيشتمكش عشان انت فلان ابن فلان مثلا. لا هو بيشتمك عشان عسكري في الجيش في الوظيفة دي. فقصدو الكلام ده يعني ان هو لاني بيشتمك. على الناس كلها يعني هو دلاتي بيمكر عليك مسألة معينة واحد ناس ما راح اعمل حاجة من غير ما يشاور. وراح خرب الدنيا. والدنيا اتربعت على دماغه هنا ودماغه وكل عاجة زي ما حصل من يومين كده في كلها بعد سيدة والله. فين الراديون? مش موجود؟ احمد و هنا. اتنين مش موجود. اتفاض بقى يا عمي. ايه اللي حصلت? ام? ايه اللي حصلت? مقول لكم ده بقى. انا هقول بقى كلام واقعد هزق فيهم الاثنين، عشان هكتنو ما شاوروش دي. ممكن يكون الموضوع اصغر ما انا ههزقهم دلوقتي يعني. او بيء عاملين. ولكن انا بهزق ايه? الاخروي يعني عدم المشوره سواء وقعت منهم او من اي حد فيكم احنا ما بنلعبش احنا بنتعامل في واقع المفروض ان احنا أبغض الناس للمجتمع انا متجاوز في الكلام ده صح انا يعني اسوء طريق اكثر ناس عايزين يولعوا فيهم هم إحنا. مر لما غلطان يعني لا يعني مثلا المتدينين من الناس ابويا مثلا ابويا ذا مفروض إنه واحد متدين يعني رجل طيب ومحترم بيصل في الجامعة زال كل يعني بس هو نفسه نفسه, نفسه تتلمه تعرف بيوك نفسه من عينه يعني بعد 15 سنة بيحارب في القصة بيه. بس بطيب يعني ما هو غلبان اللي بقى مش طيب غلبان <تصفيق> عايز يعني نفسوهم يعني نبوك في حتة كده كده يعني وكلهم على يعني على مر العصور يبدأوا يوقتشوا بين طائفة طائفة ده اللي بيحصل لما يخلصوا على الجهاد خشوا على التكفير يعني التكفير يدور بيكفر من غير ما يعني, يعني. خلصوا التكفير يشوفوا بقى السلفين المنظم الاول بعد انه مش منظم بقين بقى الفروادة بقين بقى يلموا في الشارع يلموا البطاية يعني اللي ماشي في الشارع بس كده ما ده عبد أما يخلص دول يبقى شو بقى غيرهم هو أنت يعني فمش معقول نبقى إحنا بالوضع ده ونروح وونروح بقى أي حد يعمل أي حاجة لازم كل خطوة طبعاً حكيمة واللي أنت بتحاول تتعامل مع أكثر يعني مع ناس هم شايفينك أكثر الناس بعدا عنهم يعني فلازم تتعامل معهم برفق ولين بالضبط زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بتعامل مع الأقطار المختلفة كان الموضوع كده هاجس وخلاص أي حد يرسل أي حد او يبعد اي حد من الصحابة لأي واحد يتكلم معاه كان بيعنتقي فلان اللي يروح يتكلم مع القبيلة الفلانية او مع نسل الفلانية عشان صفات معينة تتفق ما بين داوده وكان لما يجي لواحد من الوفود مثلاً في صلح ذيبيه كل واحد يربط عليه بطريقة اللي تناسب ده تناسب الشخص اللي جاي مش تناسب قريش تناسب فلان ابن فلان اللي جاي ده وكان لما يروح يتكلم في الدعوة مع يعني في موسم الحج ياخد معاه بباكر ليه لأنه حفظ الأنساب. مش عشان صاحبه وحبيبه يعني كل الرواه اللي قالوا القصه دي ما فيش حد قال واخد ابو بكر عشان يتونس بيه رغم ان ده ممكن يكون من المصالح يعني هو اقرب الناس لقلبه فلو حصل مشقة او حاجة او ناس ضايقته او مش عارف ايه هيبقى عارف يعني ابو بكر اكتر واحد هيبقى بيطيب خاطره او يؤاسره او يفرجه وفي كل المواقف الثانيه كانوا يذكروا الحته دي يعني يقول ان هو اخده معاه في الهجرة عشان الاسباب دي مش دي ما قالوش الاسباب دي انا مش موطنها واخده عشان خاصية تانية. تعرفني بقى. الناس دول يتكلم معهم ازاي? فساعتها بقى عن ايه? لما حد دي الله في الغلطة الجميلة اللي حاصنوا. ايدي المقدمة هاولوكم بعدين. اهم حاجة بقى الاتنين اللي هم اللي هتتكلم عليهم دول? ما هتبروش بقى نتكلم عليكم. احنا نتكلم معي ايه? باش تنو افرروا. الارض الجلبية بقى. ما اعرفش ابدا لي المشكله <تصفيق> طيب بيتكلم عليه المعلم لمصلحه الجميع وربما يتكلم على شخص وهو يريد غيره ودي بتحصل كتير كما قيل إليك اعني واسمع يا جاره يعني ممكن يشد على واحد واحد يعني قمص مين هنا قمص شلون يعني واحد قمص وعمل حاجه معينه تستنى واحد تاني يعمل نفس الحاجه و يعني وتروى التالي بق ومش هيز عن بق فالأولان الأماص ده يفهم شوية يفهم إنه كان المفروض يتعنف في الحكاية دي دايما الشيخ يعمل معي الحكاية دي أنا أنا مخزاكش يعني فأنا العكس يعني مش نعبه طيبه يعني فكان أحمد حسين ربنا يكرم في <تصفيق> شيء كتير قوي يعني أنا مثلا نغيب على الدرس يقعد يهزأ فيه وكله يقوم مالكم أنا اللي غيرت بشوه حقا ما يسألوا ما قاعد يقول كده يعني ما نعمل له ايه يعني هو أنا ما أعيدكم باحث زيه منكم كده يجيب له التحزين طيب وأحيانا يغلظ المعلم أو الأستاذ الكلام على شخص وهو لم يصل إلى ذلك الدرجة ولا المعلم أيضا في مواضع كثير يعني ممكن يغلظ عليه أكثر من الخطأ اللي هو أخطاء لكن لאל يقتدي بي به غيره وده موضوع مهم برضه ساعات يبقى الكلام أو القسوة على واحد عشان بعدين الناس ما تقتديش به ما شاء الله شوية بقى في الإخلاص عشان توعة هنسيب بقى الأدب نرجع بقى في الأول خلاص. اثناء من اول الكلام. فصل في الاخلاص والصدق واحضار النية في جميع الاعمال البارزة والخفية. اظن لو نعكل نسكة شبه بتاعتك باربعه وثلاثين. صحب اربعه وثلاثين. هارة أربع <تصفيق> بقى يعني باستغسال. عشان الموضوع ده احنا اتكلمنا في كتير قبل كده فأحنا فنقر كتير عشان الشواهد. بس قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقالت تعالى فاعبد الله مخلصا وقال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يعني قدر الإخلاص هو كله في إلى الله إلى الله إلى الله, الله مهاجم فهو رسول طيب شمعنا الآية ليه جابه هذا الوقت يعني دي كده موطن اللي في الإخلاص أنه هو مهاجب إلى الله ورسول وجابه هنا ليه ما متكلم في طالب العلم مش الجهاد أو في الهجرة فهو كده وكانه بينبه إن كمان الطالب طلب العلم يعني إذا خرج من بيته إلى الله وعصوله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 مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وأكّد الأركان بالصهامت الحدث الحديث الدين، أول دعائم الإيمان وأكّد الأركان. قال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في سبعين بابا في سبعين باب في سبعين بابا من الفقه، وقال أيضا هو ثلث العلم، وكذا قال أيضا غير أنه تلت العلم. وهو أحد أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقد اختلف اختلف في عدها يعني الأحاديث اللي عليها مدار الإسلام دول كم حديث؟ حاولنا نختصر يعني كذا القواعد الرئيسية فبا كم حديث؟ فقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل اثنان وقيل حديث بعض العلماء قال كده وبعض العلماء قال كذا وواختلفهم عن واحدة يعني بعض الناس اللي قالوا ثلاثة ما تفوقش على نفس الثلاثة وقد جمعتوها كلها كلها في الجزء الأربعين فبلغت أربعين حديثا وما كثر عنه ربعا لا يستغني متدين عن معرفتها لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك كتب الأربعين لوت ما وش تعبت أكتر منه كتاب قواعد قواعد الإسلام في كل الأبواب في الوصول إلى العقائد يعني مثلا والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم وقد ابتدى به إمام أهل الحديث بلا مدافع أبو عبد الله البخاري صحيح لما البخاري حط أول حدث في في الصحيح مش حدس بد الواحد مش حدس بد الواحد أول حديث لا لا أول حديث أول حديث المقدم وأول كتاب اسمه كده أول كتاب أو ونقل جماعة أن حتى تلاقي للصفحة الأخير التخريج تحت أخرجه مسلم أو أخ... متفق عليه البخاري رقم واحد ومسلم في الستمائة وثمانية قال تلقى به إمام أهل الحديث بلا مدافع أبو عبد الله البخاري صحيحه يعني إيه بلا مدافع يعني مش حد قرب يعني إن هو يبقى أرب أو في حد يعني توهم إنه ممكن يكون في حد ثاني إمام للحديث معاه. السبب كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية يعني كانوا السبب يكتبوا الحديث ده في الأول عشان ينبهه الناس إذا أنت يعني لو هتطلب العلم تقرأ الكتاب أو مش عارفين تستحضر إن أنت عملك ده يكون لله عز وجل وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الطالب وكل ده عمل يتغسدل في الحديث ليه عشان هو ده أصل الباب اللي بتكلم فيه هو عايز الوهدي يتكلم في إخلاص النية فهو عمالي يقولك بص بقى الحديث ده مهم إزاي عشان يقع في قلبك تعظيم ومش عديث حديث كده تقلبه مره وانتهينا أبي سعيد عبد الرحمن الدماهي رحمه الله قال لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث فأول كل باب رحبت الحديث ده وروينا عنه أيضا قال من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث وقال الإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة لي في جميع أنواعها وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق قال أبو العباس عبد الله بن عباس صدره عنهما إنما يعطى الرجل على قدر نيته طبعا ده هو أي معنى الحديث بس يعني مشروح وقال أبو محمد زهل بن عبد الله التسكتوري رحمه الله نظر الأكيات في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون الإخلاص به هو أيه أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا إذا تحرك كانت حركته لله ولو سكن كان سكونه لله سواء الحركة أو السكون كانوا في السر أو في العلانية تكون لله ولا يكون مع الله لا نفس حظ نفس ولا هوى ولا دنيا ماشي في, إخلاص في كل أعمال يعني كل الأعمال بيعملها مش كل وقال السري رحمه الله لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا يعني لا تعمل عمل بسبب للناس ولا تترك عمل بسبب الناس ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا من السريف سخطي شعر أظن نعم مش كل الأسماء وروينا عن حبيب بن أبي سابد التابعي رحمه الله أنه قيل له حدثنا اروي لنا الحديث يعني فقال حتى تجيء النية يعني مش حدث يعني لما تجيء تجيئ النية يناقش نفسه بأول في نية وبعدين يبعين ألي ولا تكشف له شيء لهم ولا تعطيهم شيئا ولا تكشفهم تكشف يعني من احوالك يعني مم. انت عملت حاجة في السر فما تكشفهاش للناس ما تخضهمش يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا تعطيهم شيئا انا هخالفه تعطيهم <تصفيق> المال يعني ما تعطيش ليهم انت بتعطي لله انت تعطي ليهم ولكن ده, ده ده الفعل إنما النية عشان الله عز وجل ما فحضرت مثلا واحد يمطاع مثلا في معينه مثلا معي. مثل اهله و... اعطاد مثلا حاجه معينه هاد مثلا لو انا سبتها و... يبقى سيبها مره ولا مرتين وخلاص وقت مهندو يهدا بقى كده يعني حاول تسويهم بس اه مره ولا مرتين عشان اهلك ما يضايقوش وين حس ان انت تسمع كلامهم ماشي ولو حتى يعني صوت الجماعة. انا لو اوعى تنزل صاله الجامعه كلنا اتقلنا الكلام ده خلاص تنزل مره خلاص لا الصوره دي اسمها ما خدتش بيوت شكلنا بلدي يا عمو ما عارفين نعمل حاجه بعد ما توقع قلبنا وتحرق دمنا وعيناهم في الانتخابات راحوا عملوا الهيئة 50% من المجلس و 50% من بره المجلس وما احنا عملنا ايه طيب يعني, يعني عملنا ايه في الاخر يعني يعني 50% للموم من اي مسبلة يحطوهم في الهيئة التأسية اذا كان انا, أنا شخصيا ما زلتش الانتخاباتك عشان هو دستور ده في حد هنا نزل لسبب تاني يعني في الاخر 50% من الاعضاء هم 50 يعني 50 و 50 هيئة المئة دي معرفش بقى 50 تنهية هم زي ربنا يسطر هم اللي يقفوا عليهم اه بس هو اللي خلاهم خمسين من برة عشان يجيبوا ناس ما يزعلهم شو بقى يجيبوا بقى شنو ده بس سمعت ما علشى يجيبون لا مات, <تصفيق> يجيبوا... مات النهار <تصفيق> بس اللي يجي ما بس زايد بس ما في مشي في يا سيدي ماشي نعم في مصادر شخصية. السير الشيخ يعني أصلاً نخذه كانش على كده في بعض الموسيقى. ما كانش عن المجلس. يا هو مش المجلس ده المجلس الإسلامي اللي احنا يعني عملنا ما عشان يمسكوه. الشيخ حتى تجينا يديك واحد ينمو كده أول بعد كده مشان يقدر تكون <تكلم> مرة صح. بس هو بيكلفنا على كل مرة ونحديثنا دلوقتي لهم لا لما تيجي إمّي يعني نوع منو منو قبل كده في التحديث لا أول مرة دي ما سمعناه أول مرة هو استوى بعزاء هو بأي واحد كمان الورقة المحدث يعني بيابتغل كمان مش مش بالله ما هاي صح لما طول ما أحسن زمان فمفكرين ده أكتر حاجة دلوقتي واحد صاحبنا مو بيجرى على موت السرير انا والله <تصفيق> <محمد> واحد دفعتنا عشان ما انت شايف او عشان يحقق ده عشان كده ايه يا يعني, يعني هو اي حاجه واللي كان بتهدده عشان والله والله امه كان يعني ممكن تقول عليه حظر تجول انا واخويا اللي انا متدعوش بعد الساعة ثمانية في البيت خالت <تصفيق> واحد بقى محترم مقايفة بكلية الصبحة دي بقى بقاش مهندس وما ومعلش يشروح لنا ديت وعمل لنا مش عارف ايه وتروح موقع نسش لك فوق دماغكم تخش بيتكم الساعة دمان لما كان بعد العاشة في مصة حاجة الجميل الصق ها عادنا ثلاث شهور ادخلنا هو الساعة تمانية نهضة ربع ساعة من الدرسة ونصف ساعة يعني بعد من مغرب لغاية وبعد العشرة منصف ساعة والشيخ اقول لنا هو اللي يقول لنا مش ويعني كل مرة اقول له تنح وخلاص مش مهمة الابوك ده يعمل اللي هو عايز شو ما لزل ضرب عم الكتاب شبكو؟ آه لا أنا غير المقال ماثوره طبعا يعني اللي <تصفيق> <تصفيق> بالصوت ده فاضلك الرشاش وتبقى شبه المكنه اللي كنت بضرب عليه واحد بيقول حكم الخروج ل... لطلب الخروج علم النياوي كان ماجستير في انجلترا وامريكا خصوصا اذا كان هذا التخصص نادر هنا التخصص نادر الاول نعرف ده ما اهدى التخصص مش منك عشان ممكن انتم دماغك فيها حاجة. وهين بقى السفر لانجلترة امريكا محتاج تحضيرات رابط شروط يعني تكون موجودة فيك. وايلا احتمال يتفيدنا فيه بقى تتحقق الشروط دي الاول. مم? لا هو بتكلم على العلم عشان العلم ما خلاص فمعه? معقول اقول لكم موضوع صيدارة ده عشان دول عشان كانوا عشان ان الله ولد محمد فرحات مريضه بقول لك ان الله يشفيها ويعافيها الله يشفيها وعافيها من ساعه الموضوع خلاص ولا <تصفيق> مفضل يعني اتكلم يعني التعلم في دلوقتي يعني في موضوع سوريا يعني ja want hij is ook zo die moet dat dus zijn maar dat is niet helemaal goed dus we طبعا مش شكل الواقع عشان كده مش عارف بالحاجة حاجه والموضوع ده مش مش سهل عشان اتكلم فيه بس انا نور القاعده العامه وممكن قلناها قبل كده الموضوع في سوريا نظني لغايه قريب هم مش محتاجين بشر اكتر من محتاجين اسلحه اللي يقدر يجاهد بالسلاح يجاهد معهم بالسلاح يبعت لهم سلاح يبعت لهم سلاح يروح هو بالسلاح ماشي نا يروح في طماط وخلاص خلاص هيعملوا ايه ده قريب يمكن بقى الموضوع اتغير يعني هما المحافظه اللي خدوها بقى بعمر أخدوها يعني عشان ما كانش فيها بشر ولا عشان ما فيش فيها سلاح ما فيش فيها سلاح واجب الدعم إزاي نروح يعني مش كده مش هينفع ده فده ظني أنا يعني لو حد فاهم حاجة في كده يسأل بقى هل يقول للمقدمات اللي عنده بس أنا لو المقدمات زي ما أنا بقول كده يبقى الأفراد ما بيدهونش حاجة إحنا ما نعرفش نعمل حاجه ما مش بحاجة خالص يعني تروح نعمل إيه شغل يقول في, في وقت من في حياته كلام ده يعني ما ينقلش كتير يعني قال الفلسطينيين ما تضربوش الإسرائيليين كان هما بيصعبطوا واحد عيل صغير إذ مطوبة مثلا ولا حاجة يضربوا مدينة قبل اقطاع غزة ما, ي... ما ينفصلوا يبقى يعني مع الفلسطينيين ومش ومشارفين كان أي حد يعمل أي حاجة والله هو بسيطة يروحوا هما يموتوا بقى ناس بالمئات او يصيبوا ناس كتير او ياثروا مش عارف عدد ايه فانهم ما تجاهدوش في الاسرائيليين يعني محدش يطلع ايه من العمليه الاستشهاديه هيموت ويموت ثلاثه يروحوا هم يموتوا لكم خمسين ستين ولا 100 ولا الف ما بقاش عقل فاهمين اللي عنده شرح الشيخ العفايمين على رياض الصالحين يقرا الكلام ده او في حديث الشيخ التائي الله انا لو افتجرت به هو اللي فوقت. <تصفيق> او الكلام في النص ما كانش له علاقة بالحديث. اه. وطبعا اللي يعني يفهم الكلام ده محطوط سنة كامية يقدر يقارن من الاحداث. بس ده لو وقعنا بقول لكم عليه. فتخيل ده يعني ايه جهاد ومتعين. متعين عليهم. اللي قاعدين هناك كبير ما ينفعش يقول كده وخلاص ويرح راح وانتهين. وبيقول لهم كده. ما ترحوش تقاتلوا الا لما تقدروا مصالح المسافر بما بالطريقة دي. اللي عنده بقى طريقة ينجل بيها الناس ديت يعمل بس هو ازاي بقى مش عارف انا ما اعرفش لسه خارجين ورجعنا اسمنا من ناس مع الاردن وبلدو لسه بس بقى من, من جاي ناس مصريين من الاردن وبلدو ما سوري تمام طبعا هو لو لو هيروح يتسرب وتبقى مشكلة مشكلة كبيرة مشكلة مين اصلا مش مشكله بس اصلا ده على دلوقتي شفت اه لحد دلوقتي قوان <تصفيق> ايه اتغير؟ انا مش عملك محسسيني من الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت ان يعني بقينا ندي دروس في المساجد اللي مش اوقايف بس يعني المساجد حتى اللي مع الحكومة يعني الامام اللي هو اللي جبنا عبير الاسلام ده فدائي يعني فدائي انه جاء بالشيخ اسامة عبير الاسلام وموافق كده ونستدي درس معه وكلام رغم من الشيخ اسامة معاه تصريح من الاوقايف ولكن دي يعني ايه حدث جلل حاليا مش قابل كده ولا حاجة تفتكرشي في حاجة يعني ربع كما هو تماما كاده اهم بس ازاي يعني الروح هنا؟ اه طبعا ساعتها بقى لو ايه لو قلنا هنعرف هنعرف نروح وبالطريقة اللي هم يعرفوا نقارن بقى نعود هنا وقلنا نروح لو لقينا ان الولادك روحوا كل المتدائلين هيلوموا نفسهم بقى وعزاويلهم ويروحوا والبلد هنا تقرب نقولهم لا نعود طب طب الاول من كل فرقة منهم طائف يعني بقى بنجوا كل الفتره اللي في دي عشان دلوقتي يعني اه بصراحه دي عارف طبعا شويه صرايت ظهروا في قناه مصر مثلا بالشكل او قناه صحيح يعني ما هو مش الموضوع تهور كده وخلاص انما بقى لو واحد واثنين مصطفى مثلا ولا حاجة عايز يروح لا والله خالص انا مش مش باخدكم اه ما هو مش اللي ظبط ظبطات الدنيا يلا اوكي يا مت باسكان